بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا 126. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك 121. إنكم لفي قول مختلف 122. يؤفك عنه من أفك 123. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون 129. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون 120. إن المتقين في جنات وعيون 121. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 122. هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين 114. وفي أنفسكم أفلا تبصرون 115. وفي السماء رزقكم وما توعدون 116. فورب السماء والأرض إنه لحق هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 121. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون 122. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون 111. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 112. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم 113. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 112. قال فما خطبكم أيها المرسلون 113. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 114. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين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 111. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 112. وَقَالَ بركنه وقال ساحر أو مجنون 113. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم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 111. إني لكم منه نذير مبين 112. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 113. به بل هم قوم طاغون 114. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 115. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 116. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 111. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 112. فإن للذين ظلموا ذنوبا مذل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون